كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد ما زال الكلام على شروط الصلاه وقفنا عند الكلام على هذه المسألة السؤال جندي خلف بحراسه أحد الاماكن وحان وقت الصلاه وحان وقت صلاه العصر ولم يصلها إلا بعد صلاه المغرب لانه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته هل عليه اسم في تأخيرها وماذا يفعل من هو على تلك الحال الجواب لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها ان يصلي كيف ما تيسر له لكن لا يؤخر الصلاة عن وقتها لقوله تعالى إن الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة أي هذا المعنى انها كانت كتابا موقوتا أي أن الصلاة مفروضه في الأوقات ولادله أخرى من الكتاب والسنه وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسه كما صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاة الخوف وهم مصا وهم مصافون للعدو والله ولي التوفيق. اذا دارت الركوع الصلاه ويصلي بحسب ما يتيسر له ومن عجز عن الشيء الأصعد لم يستطع انه الشيء الاسهل. صحيح؟ يعني انا الان يصعب علي ان اصليه الجماعه في المسجد. لكن يسهل عليه ان يصلي في بيت اذا صلى او في, في محل الحراسه في محل حراسة يصلي في محل الحراسه يصعب عليه أن مثلا يركع ويسجد لكن لا يصعب عليه أن يقوم اذا يصلي قائما وفي الركوع والسجود يومئ بدل الركوع والسجود يعني لا واجبه مع العجز ولكن الذي يسقط بالعجز هو المعجوز عن فلا يلحق غيره به مما لم يعجز عنه غير المعجوز عن ليس يلحق بالمعجوز الذي يعجز عنه واضح طيب هذا سؤال نحن عمال في مزرعه نصلي جميع الفرائض لبعد المسجد عنا حوالي 2 كيلومتر وعدم سماعنا للاذان واو عدم سماعنا للاذان ونحن نؤذن ونقيم في المزرعه وربما اخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعه من أجل العمل فما الحكم في ذلك الجواب لا حرج في الصلاة في المزرعه اذا كان المسجد بعيدا عنكم وان اذا كان بعيدا عنهم بحيث لا يسمعون الأذان ولا يستطيعون الوصول إليه بحيث لا يعتبر المسجد قريبا منهم لا يعتبر المسجد في محلات طبعا هنا الواجب عليهم حينئذ أن يقيموا مسجدا قريبا الواضح طبعا انهم موجودون عليهم شرعا ان يقيموا مسجدا قريبا لان المراه اما انه يعني قريب منهم مسجد أو هو يقيم مسجدا ولو كان مسجدا صغيرا تصلى فيه الصلوات واضح هذا الذي اشير اليه بقول الشيخ حافظ في السور السويه يشراعوا في البيوت اتخاذها يعني ما ما لهذا وجهين او لهذا وجهان في في الشرح الوجه الاول انه بين البيوت تتخذ المساجد حتى يصلي الناس في المساجد واضح يقول هكذا التاخير للصلاه عن أول الوقت نصف ساعة أو نحو ذلك لا حرج فيه لكن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا إذا اشتد الحر في صلاه الظهر فالابراذ افضل والصلاه في أول الوقت افضل والان اعتبار الاجتماع الجماعه الا اذا اشتد الحر في صلاه الظهر فالابراذ افضل وهكذا اذا تأخر الجماعة في صلاه العشاء عن أول الوقت فان الامام يوافقهم مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراقب جماعه في صلاه العشاء فان رااهم اجتمع عجل وان رآهم تاخروا اخر والله ولي التوفيق لأن لأنه ليس في امر اداء الصلاة أو اقامه الصلاة شيء مؤقت بحيث يلزم به الناس أنه بعد مثلا 5 دقائق أو عشر دقائق أو عشرين دقيقة أو كذا ليس الاصل أنه لا يكون هناك ماذا شيء مؤقت شيء محدد و جاء عن بعض السلف انه يقول المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالاقامه المؤذن أملك بالاذان المؤذن مسؤول عن الاذان والإمام أملك بالاقامه يعني الذي يقول اقيم الصلاه هو الامام متى يقام من غير ابن الامام إذا خشي تاخر الامام او يعني خشي تاخر الامام خشي عدم وجود الامام وهذا ثبت حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضيه في بعض نواحي المدينة فحضرت الصلاه فقام الصحابه الصلاه وقدموا واحدا منهم يصلي وجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد هذا وصلى مسبوقا عرفت هذا في ايش فهنا لماذا اقاموا الصلاه مع انهم يعلمون أن الامام الراتب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس ها لانهم اظن او خشوعا يتاخر النبي صلى الله عليه وسلم او يكون موجوده فلا من اداء فرض الصلاه يعني بعض الناس قد يعني بعض الائمه يقولوا للناس لا مهما كان لا تقيموا الصلاه انا لابد ان احضر أخذ... طبعا يكون هناك أمور واحيانا نكون مشاجره لبعض الناس مره في بعض المساجد في مدينه نصر عابدو ان يوروب لما كان يتوضا في المسجد يتوضا فقام الصلاة وصلم هو جاءهم بالصلاه التاليه يصلي بهم بسوره ياسين يعني هم ليس يعتادون بنصف صحيفه وكذا وصلوا عقوبه لهم ذلك هذا القاعده المهم تشاب هذه فلا يكون الأمر على مثل هذا ولا يكون الأمر في المقابل على عدم اعتباري ماذا على عدم اعتباري وجود الإمام أو رعايه ما يرى أن يراعى في حق الايمان طيب اذا كان الامام موجودا فليس يامر غيره باقامه الصلاه الا أن يكون هو اذنا المعاق الامام يملك بال المؤذن يملك بالاذان والامام يملك بالاقامه نعم السؤال التالي اذهب وبعض اهلي الى بلد مجاور يبعد حوالي 50 كيلومترا عن بلدنا لشراء بعض الحاجات ونرجع مع المغرب وقد لا نخرج إلا متأخرين بسبب الزحام وضيق وقت المغرب وقد لا نصل إلا مع اذان العشاء الاخر أي بعد فواتي وقت المغرب هل يجوز لنا في هذه الحالة نظرا لبعد البلد والمشقة التي تلحق بالنساء تاخير صلاه المغرب حتى نصل بلدنا الجواب لا حرج في تاخير المغرب والحال ما ذكر إلى أن تصل إلى البلد دفع للمشقه واذا تيسر فعلها في الطريق فهو اولى طبعا هنا خصوصا هذا الجواب خصوصا على اعتباري ان بعض اهل العلم يقولون إن مثل هذا يعتبر سفرا يسوغ القصر من بعض اهل العلم يقول طالما هذا بلد وهذا بلد وهذا يعتبر سفره فحتى لو كانت المسافه دون ال 80 دون ال 16 فرسخا التي تساوي 80 كيلومترا فان هذه مسافه تسوغ ماذا تسوغ قصر الصلاه نعم الجمهور على انه لا يجوز قصر الصلاه فيما دون 16 فرسخا الفرسخ يساوي 5 كيلومتر تقريبا تقريبا يساوي 5 كيلومتر ف16 فرسخا تساوي 80 كيلومترا تقريبا هذا عند الجمهور لكن بعض اهل العلم قال بهذا ومن من اختار هذا القول الذي فيه اعتبار أن كل كل سفر يجوز قصر الصلاه فيه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله السؤال التالي سائله تقول ما حكم تأخير صلاه العشاء حتى السادسة مساء بالتوقيت الغروبي يعني ايش بالتوقيت الغروبي يعني التوقيت الغروبي هذا يبدا من غروب الشمس يعني هذا بدا اليوم فالبدء بدءه من غروب الشمس هذا بدء بدء مثلا تقول في الساعة السادسه يعني الآن نحو الساعة الثانية ايش لا الاثب الساعه مثلا قل الواحده او الثانيه في هذه الايام ايش نبغى كم في الساعه الثامنه طيب 6 8 6 ايش؟ ثاني. قال من ماذا كل 5 ف1 او الثانيه من الساعه السادسه باعتبار مبداها او باعتبار منتهاها صحيح ان هذول ما يذكروها الجواب الواجب أن تكون صلاه العشاء قبل نصف الليل طبعا هذه مسألة نختلف فيها بين الفقهاء وقت صلاه العشاء ينتهي بنصف الليل ام ينتهي بطلوع الفجر لهذا خلاف بين الفقهاء وهي مساله يعني فيها اعتباره بعض أهل العلم قال ان كما جاء في النص هنا قالوا يجوز تاخيرها إلى نصف الليل بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وقت صلاه العشاء الى نصف الليل الى نصف الليل عليك ان تصليها قبل نصف الليل على حسب دورات الفلك فان الليل يزيد وينقص يعني لا يتحدد هذا بالساعه ماذا الثانية عشرة دائما قد يكون في كثير من الايام في الساعة الثانية عشرة لكن لا يلزم لان بعض الناس يقول منتصف الليل يعني ماذا في الساعه 12 ليس ممكن يكون قبل هذا بقليل وربما كان بعد هذا بقليل بحسن وان هو بعض أهل العلم قال هذا هو الوقت الذي ينبغي ولكن إذا اخرها بعد هذا ولو إلى طلوع الفجر الصادق فإنها تكون مقعته في وقتها وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم ذلك كلنا تقول مقعته في وقتها هذا مذهب الشافعيه ومن وافقهم قال مضبوطه هو نصف الليل بالساعات فإذا كان الليل عشر ساعات لم يجوز لك ان تؤخر لم يجوز لك ان تؤخريها الى نهايه الساعه الخامسه واذا كان الليل إحدى عشرة ساعة لم يجوز تاخيرها الى نهايه الساعه الخامسه والنصف وهكذا وافضل ما يكون أن تكون يعني صلاه العشاء في الثلث الأول ومن صلىها في اول الوقت فلا باس لكن اذا اخرت بعض الوقت فهو الافضل في اول الوقت يعني كما نصليها في عموم الايام هنا نصليها في عموم الايام في اول الوقت يعني تقول لا نتاخر ثلث الساعه هذا في اول الوقت هذا يعتبر في اول الوقت عرفت لكن التاخير انها تؤخر ساعه ساعتين ربما ثلاثه ساعات هكذا وافضل ما يكون ان تكون في الثلث الاول ومن صلاها في اول الوقت فلا بأس. لكن إذا اخرت بعض الوقت فهو الافضل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر صلاه العشاء بعض الوقت ومن صلاها في اول الوقت بعد غروب الشفق وهو الحمره التي في الافق الطولي فلا باس والله ولي التوفيق لأن دخول وقت صلاه العشاء يكون بمغيب الشفق الأحمر عندنا دخول وقت المغرب بمغيب الشمس بعد مغيب الشمس يبقى شفقان شفق أبيض وشفق أحمر دخول وقت العشاء يكون بمغيب الشفق الاحمر هذا هو الراجح ان دخول وقت العشاء يكون بمغيب الشفق الاحمر نفوتون الذين لم يكتبوا بعد وما المراد قال بعد غروب الشفق وهو الحمرة هذا الشفق الأحمر ما هو هو التي في الافق الطولي فلا باس والله ولي التوفيق السؤال التالي سمعت انه يستحب تاخير وقت صلاه العشاء للرجال هل يجوز ذلك للنساء لماذا هذا السؤال لأن كثيرا من النساء تكون في البيت فتؤخر الصلاة عن اول الوقت فتقول لا يستحب تأخير الصلاة هي إذا نوت أن تؤخر صلاه العشاء بنية التأخير لاجر اصابه السنه فنعم أما لو كان تأخير صلاه العشاء بحيث سيصل الأمر إلى اخر الوقت وربما خرج الوقت ولم تبال وربما حصلت أمور وهي تؤخر من باب الايشد التكاسل ومن باب يعني عدم الرعايه فهذا مما لا ينبغي هذا لعل صلاتها حين اذن للعشاء في اول الوقت تكون ماذا تكون افضل الجواب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن ابتدى بهداه صليت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليوم وكل يوم وفي كل وقت وحين صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يدل على أنه يستحب للرجال والنساء تاخير صلاه العشاء لانه عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما اخرها هذا ليله الى نحو ثلث الليل فالانه لو وقت انه لوقتها يعني هذا هو الوقت الذي ينبغي لها لولا أنا شقت على امتي يعني الذي ينبغي أن تصلي فيه لولا ان شق على امتي فاذا تيسر تأخيرها بدون مشقة فهو افضل فلو كان اهل القريه أو جماعه في السفر واخروها وأخ فلو كان اهل القريه أو جماعه في السفر اخروها لانه ارفق بهم إلى ثلث الليل فلا باس بذلك بل هو افضل لكن لا يجوز تاخيرها إلى ما بعد نصف الليل فلنهايه نصف الليل يعني وقت العشاء يتحدد آخره بنصف الليل أي الاختياري يعني ما تمام المراد بالاختياري يعني يخرج غير الاختياري الاختياري وقت الوقت الاضطراري ووقت الضروره وقت الضرورة يمتد بعد هذا إلى طلوع الفجر ولهذا يقال الذي فاتته صلاه العشاء فلم يصلها إلى نصف الليل هذا لا لم تصلي صلاه العشاء الى نصف الليل ماذا تفعل لا تقول خلاص فات وقتها ان انا انام الان وبعد صلاه الصبح اصليها لا اولا هذا وقت اضطرار فتصلي فيه ثانيا على قول بعض الفقهاء أن هذا يعتبر وقتا أصليا للصلاه هذه هنا نقطه الصلاه ممتد الى طلوع الفجر الصادق فهمت هذا نعم يقسمونها إلى وقت فضيله ووقت اختيار ووقت ضروره شفعيه يقسمونها وهكذا ولكن يقولون ان الامتداد إلى الى طلوع الفجر الصادق فانت لا تغب عن اعتبار هذا الخلاف لا تغب عن اعتبار هذا الخلاف فاذا فاتتك صلاه العشاء قبل منتصف الليل فأدها قبل طلوع الفجر الكاذب عند طلوع الفجر الكاذب اولا ثم اذا فاتتك فادها قبل طلوع الفجر ماذا الصادر طالما هذا الذي اقوله لا اعتبارات فقهيه في بعض الكتب يعني ايش باوسع من هذا قال كما في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال وقت عشاء الى نصف الليل أنما اذا كان تاخيرها قد يشق على بعض الناس فإن المشروعه عجيلها ولهذا قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في العشاء إذا راهم اجتمع عجل وان راهم ابطا اخر وقال ابو برزه رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستحب أن يؤخر العشاء فالخلاصه ان تاخيرها افضل اذا تيسر ذلك بدون مشقه ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل والذي أيضا اشرت إليه يعتبر يعني حتى إذا كان الشخص يعلم من نفسه أو المراه تعلم من نفسها انها اذا اخرت فليتمادى بها الأمر حتى تخرج الصلاة عن وقتها يعني عن اذا بها ينفلت الامر منها يعني وهي تعرف هذا بعادتها اخرتها يوما يومين ثلاثه ايام وجدت انها تخرج منها الصلاه فتصليها بعد خروج الوقت الذي هو إلى نصف الليل اذا بعد هذا تتعلم انها تؤدي قبل هذا سؤال قد يستمر الليل والنهاء او النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة وقد يقصر جدا بحيث لا يتسع لأوقات الصلوات الخمس فكيف يؤدي ساكنوها صلاتهم طبعا هذا في البلاد التي تكون في بعض الجهات لا تكون فيها الاجواء او الأوقات اوقات بالحالات المعروفه عند أكثر سكان الدنيا وسكان الارض عرفت يعني عندهم مثلا صباح كذا لا في بعض الاماكن تجد أن الشمس لا تغيب ماذا لمدة لمده اشهر وفي بعض الأحيان لا لا تكون ظاهرة لمدة اشهر او في بعض الأماكن تجدها يعني تكون حاضرة تغيب وتظهر في مدة ماذا دقائق بحيث ان وقت الصلاه ليكون انك تصلي المغرب والعشاء والصبح في نحو الربع الربع ساعه او ثلث الساعه كان بعض المسافرين من مات رحمه الله قريبا وهذا مذكور في ترجمة أنه ذهب الى بعض الدول الاسكندنافيه لا السويد او النرويج او كذا وذهبوا الى مكان فيه الامر هكذا فصلىوا المغرب والعشاء وال والصبح جميعا في وقت واحد في نحو هذا في نحو هذا الوقت كل فيها مرة أن انا اتيكم بالكلام ما اقره عليكم والشيخ عبد محمد تقي الدين الهلالي له رساله اسمها الشمس في منتصف الليل اسمها اخر اريد تكلموا فيها عن هذا ذكر فيها هذه المساله المهم هذه الامور وهذه الاقوال قد تكون وتكون ولمما بعض اخوتي وانا عاش في بعض البلاد التي فيها الاجواء على هذا النحو السؤال كيف يؤدي ساكن هذه البلاد الصلوات الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار او الليل أن يصل الصلوات الخمس بالتقدير اذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة 24 ساعه يعني بالتقدير يعني هو الآن لو فرضنا ان هذه البلاد لا دائما هي ماذا مش فيها الشمس لكن طبعا يكون هذا الشمس قليلا تخف تكون ابرز في وقت آخر أيضا لا يكون شمس لكن يكون هناك ماذا نوع ضوء في وقت تكون الظلمة مشتدة وفي الجمله لا يعني تكون العصر يعني اضواء شيء يكون ايش في وقت العصار هذ الاشخاص ذهب إلى بعض تلك البلاد وكان عنده عمل ويكتب رحلته فيقول انا من أن كان, كان لا يصلي ولا شيء هو الان الان معين في منصب وزير في هذه الايامات اجنا وزير القطاع المهم يذكر رحله الى اظن السويد فيقول فهو قالوا له ستحاضر في فيقول انا انتظر حتى الشيء انتظروا انظروا له هو نائم ينظر إلى النافذه ينتظر ماذا ينتظر الشمس فيجد الضوء انت تعرف ضوء الفجر الضوء الذي عند شروق الشمس ضوء الساعه الساعه 7 والساعه 8 انت تعرفه كيفه لكن الشمس بعد لم ت فما مساله بعد هذا استيقظ وجد كل شيء قد المهم ماذا يفعل المرء حينئذ اذا لابد من التقدير أنه يراعي في هذا انه هنا كيف يمكن ان تكون صلاه الصبح كيف يمكن أن تكون صلاه الظهر كيف يمكن أن تكون صلاه العصر طالما لا يوجد زوال ولا غروب فان وجد زوالا وغروب فان وجد زوالا وغروب انه وجد شروق وغروب فحينئذ يكون على هذا ولو طال الليل وقصر النهار يكون على هذا ولو طال الليل وقصر النهار او طال النهار وقصر الليل طلا يوجد طلوع للشمس وغروب للشمس اما الكلام متى الكلام في إذا فيما اذا لم يوجد غروب للشمس بمعنى أنه لا يوجد لا ترى شمسا اصلا تطلع وتغروب لا ولا أو تراها ولا تراها تغيب بل تبقى مثلا فحينئذ يكون التقدير اما إذا وجد الطلوع والغروب تن اعتباره بهذا ولو قال ماذا ولو طالت المده يكون العمل على هذا نعم بمده 24 ساعه كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث نواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم بيوم الدجال في يوم الدجال الذي كسنا قال الصحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك فقال قدروا له قدرة يعني لا يصلون في هذا اليوم الذي هو كسنا لا يصلون خمس صلوات كم كم صلاه سيصلون ها بيستك الصلوات في يوم واحد باعتبار الظاهر وباعتبار الواقع سيصلون صلواتي سنة تقديرها وهكذا حكم اليوم الثاني من ايام الدجال هو اليوم الذي كشهر وهكذا اليوم الذي كاسبوع اما المكان الذي يقصر فيه يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 24 ساعه فحكمه واضح لماذا يقول في 24 ساعه حتى لا يعني يستشكل أو مستشكل بأن الشمس تطلع اسبوعا وتغيب اسبوعا او تطلع شهرا وتغيب شهرا أو تطلع 6 اشهر وتغيب 16 يعني كلها تطلع هنا تطلع لا تطلع في تطلع وتغيب وتزول في ال 24 ساعه او لا مفهوم طيب كانت هكذا ايضا عندما اضبط مع قبل طلوع الشمس بطلوع الفجر صلاه الصبح بغروب الشمس صلاه المغرب باستواء الشمس وزوال ثم بعد استوائها تزول هذا وقت صلاه الظهر بين غروب الشفقيه صلاه العشاء وما خفي من هذا ينظر ويعتبر كيف يمكن تقديره وكيف يمكن حسابه واضح وهذا لا بد يتعلم حتى يدر الصواب فيهما اذا فحكمه واضح اما المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 24 ساعه فحكمه واضح يصلون فيه كسائر الايام ولو قصر الليل جده او النهار لعموم الادله والله ولي التوفيق وكذلك الامر في الصيام وكذلك الأمر في الصيام طالما ان انه في الصيام 24 ساعه ها طالما ان المراه في في يوجد ليل ونهار في ال24 ساعة اذا هناك ماذا صوم وافطار بحسب طلوع الفجر وغروب الشمس اما إذا لم يكن كذلك فيكون ماذا التقدير أو الحاق بالاقرب البلادي وما إلى ذلك هنا هنا يكون الاعتبار كان إذا الى شخص يقول لكن الافطار في 3 ساعات والصيام لمده 21 ساعه نعم لكن من جد ليل و من جد نهار اذا الصيام نصا تقول اكثر الناس لا يصومون وماذا نصنع لهم ماذا نصنع لهم اكثر الناس لا يصوم بعض الناس يقول لا انا نعس ناتي بكلامه وكلام الفطاه يقولون هذا حالة كذا و هي هذه حاله نادره فالنادر لا يقاس عليه ولا يتدوى لا حكم النادر لا اشاد لحكمه لا هو الكلامون لكم في ليل وفي نهار اذا الليل يسال ان يصام والليل فيه فطر النهار يصام والليل فيه فطر او فيه فتر. وفيه إفطار. طيب والله ولي التوفيق يقولنا حكم من صلى والدخان في جيبه وهو ساهن أو متعمد يعني في جيبه السجائر الجواب التدخان من المحرمات الضاره بالإنسان وهو من القبائف التي حرمها الله عز وجل وهكذا بقيه المسكرات من سائر انواع الخمور لما فيها من مضره عظيمه وهكذا القات المعروف عند اهل اليمن وغيرهم محرم لما فيه من المضر من المضار الكثيرة وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجاره فيه قال جل وعلا في كتابه العظيم يسالونك ماذا أحل لهم قل احل لكم الطيبات فلم يحل الله لنا الخبائث والدخان ليس من الطيبات بل خبيث الطعم خبيث الرائحه عظيم مضرة ومن أسباب موتي السبته ومن أسباب امراض كثيره بما ذكره الاطباء منها السرطان هذا سبحان الله ترى ناس انا اعرف ناس يعني يصيبوا بالاصيبه بعضهم بالسرطان و... بسرطان الرئه وتوفي بعد هذا بسبب ماذا بسبب انه مدخن مدخن شره لسنوات طويله سبحان الله فالمحصود انه ضر جدا وخبيث وحرام بيعه وشراءه وحرام التجارة فيه هذا واضح ولا تجوز الاعانه على شيء مما يتعلق ببعض الناس لعله يوزع احيانا الدخان كانه ماذا كانه يعني شيء في سبيل الله انت تجده يجلس في مجلس فيخرج علبه الدخان صحيح يوزع السجائر خذ السيجاره هذا الفن على مختلف المستويات في المستويات الشعبية يفعل هذا يوزعون السجارة خذ تفضل وفي المستويات ايضا الناس الذين يعيشون عايشه الفتاوات والفتوات والبشوات ايش يخرجوا سجار؟ سجار؟ سي سي. من سيجار سيجار هذا كله هذا من سيجار من كوبا وخد دفه على جلي بكذا وكلام حقيقه مفزز مقرف لكن هو ايش يا شراب استنت هذا سفه هذا سفه التدخين نسال الله العافيه التدخين وهذا سفه والذي يتقصده عنده من السفه بحسب تقصده ذا انه الان انت جالس ليس لك شيء صحيح لماذا تشعل سيجاره وتشرب صحيح سبحان الله يقول امام الصلاه وهو في الجيب فلا يضر فالصلاه صحيحة لانه شجر ليس بنجس هنا تعليق أما اذا ثبت تنجسه كما ذكر البعض فلا تصح الصلاة مع تعمد حمله اذا ثبت تنجسه يعني قيل إن هذا ال التبغ هذه الاوراق يؤتى بها وتنقع في خمر ولا بد ان تنقع بكذا وذكر امورا كثيرة فيها في تفاصيل هذا الأمر فحين اذا هذه الاوراق تتنجس عند لا سيما مع قول الجمهور ان الخمر نجسه جمهور اهل العلم وهو القول في المذاهب الاربعه ان الخمره نجسه فإذا كان التبغ ينتع في الخمر فهذا يعني ان انه متنجس اذا هذا التبغ الذي في السيجاره هو تبغ متنجس واذا صليت به صليت بما يحمل النجاسه فحينئذ يعود هذا على الصلاه بالابطال إذا اذا تعمد المرء حمل النجاسه صلاته تبطل عند عامه اهل العلم بل بعض اهل العلم يقول بل كثير من اهل العلم يقولون اذا صلى بالنجاسه حتى لو كان ناسيا فصلاته باطله وان كان هذا ليس قولا راجحا الراجح انه اذا صلى وفي ثيابه نجاسة ناسيا أو جاهلا وجود النجاسة فصلاته صحيحه لكن إذا تعمد الصلاة وفي ثيابه نجاسة فصلاته او في أو يحمل نجاسة فان صلاته تكون باطله يقول ولكنه محرم ومنكر كما سلف لكن لو صلى وهو في جيبه عامدا او ساهيا فصلاته صحيحه ويجب عليه اتلافه والحذر منه والتوبه إلى الله عما سلف من تعاطيه وأن بعض الناس قد يكونوا أيضا سفيه كبيرا في السن هكذا وسفيئا لا فيقول اجرب ما المانع وجرب مره هؤلاء الناس يدخلونه كثيرا ما المشكله وجرب مره وبعضهم يحتجبه نفسه ويدخن يعني يحتجبه ماذا يدخنه كانه ايش يعني الفتى الفتى بلاد الاول او ربما اتمنى ان يكون فتى الشاشه الاول دون جوان فهمتوا يا شباب ماذا الذي كسر الدنيا مسكين مسكين اليس كذلك ترى الاطفال الصغار والشباب وكل واحد منهم يتصرف كانه هكذا اليس كذلك ويقلد يقلد بعضهم بعضا مع قوه كثره التنبيه ويضعون لهم الان على علبه السجائر شخصا قد ركب جهاز نووي يعني في, الـ في, الـ في الـ يحتضر وضعوا صوره شخص كانه يحتضر وما هذا يعتبر السؤال الثاني إذا شك الإمام في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة لمجرد الشك فلما انهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه فما الحكم؟ هل ينصرف من الصلاة في مثل هذه الحاله لمجرد الشك أم ينتظر إلى أن يقضي صلاته؟ الجواب إذا شك المصلي في وجود نجاسه في ثوبه وهو في الصلاه لم يجوز له منها سواء كان اماما أو محمودا أو منفردا وعده ان يتم صلاته ومتى تعلم بعد ذلك وجود النجاسه بثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء لانه لم يتجنب وجودها إلا بعد الصلاه ترى هذا الاصاح في أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وهو روايه عن الامام مالك وروايه عن الامام الشافعي وروايه عن الامام احمد اتصلت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه خلعا عليه وهو في الصلاة لما اخبره جبرائيل عليه السلام أن بهما قذرا ولم يعد أول الصلاه بل استمر في صلاته فدل هذا على أن الذي يصلي وهو غير عالم بوجود نجاسة او هو ناس ن وجود النجاسه فإن صلاته صحيحة اما لو صلى يعتقد انه على طهاره طيب هنا لو ان شخصا يقول انا صليت من أول الصلاه وأنا ناسا ان عندي نجاسه أو لست علما بوجود النجاسه وانا اصلي وجدت النجاسه فاجئ أنا, انا اصلي هكذا أنا انظر في يدك ماذا افعل ماذا أصنع حينئذ لا انا لست في البرنامج الصغير كل شخص الذي عنده علم يتكلم حتى لا يدي كل كل شخص برايه ها؟ ها تخرج من الصلاه من صلاه عندك تخرج من الصلاه وتذهب لتتزيل النجاسة ثم تستأنف صحيح إلا إذا كان يمكنك أن تخلع الشيء الذي فيه النجاسه مع عدم انكشاف العوره لان يرتدي الصنيل بسعاده ولكن يلبس شيئا اخر يلبس قلنسوه النجاسه في ظاهر القلنسوه او حسن مثلا اياد هنا في طرف البتء يجد ماذا نجاسه فيخلعها ويكمل الصلاه صحيح هكذا لا باس حينئذ ان نكمل الصلاه لكن اذا كان الشيء لا يستطيع خلعه فسيس لا يجوز ان يستمر في الصلاه وهو على ثيابه هذه النجاسه والنجاسه التي يتكلم عنها أو التي الكلام الان عنها هي نجاسه التي لا يعفى عنها انتبه هناك نجاسه معفو عنها وما هي النجاسه المعفو عنها الفقهاء ينصون على ان يعفى عن اليسير عرفا من الدم والقيح والصديد وطين الشارع طين الشارع حتى لو علمت نجاسته ويعرفه عن اليسير منه فهمت اذا كان شيئا يسيرا هكذا اصاب شخص مثلا اصابه جرح فانه في ثوبه نقطه دم طبعا على قول الجمهور بنجاسه الدم الجمهور يقولون ان الدم نجس وهذا هو القول ال... عند الاربعه وغيرهم فنقطه الدم هذا شيء يسير لا يؤدي الى ماذا الى بطلان الصلاه واضح هذا مما يرفع عنه طبعا هناك نجاسات يعفى عن اليسير منها ونجاسات لا يعفى عن اليسير منها هذا حد تنتبه يعني البول لا يعفى عن اليسير منه فضال عن الكثير تقول هذه نقطه بول لا نقطه بول لا يعفى عنها شخص يقول هذه قطره يعني شيء يسير من الغائط لا يعفى عنه ولما يدلك على هذا انه حتى هذه هذا الدم وغيره هذا قد اختلف اصلا في نجاسة عند الظاهريه ومن وافقهم الدم ليس نجسا على سبيل المثال لكن بخلافه البول والغائط فهذه نجاسات لا يعفى عن اليسير منها وهي نجاسات بالاجماع يقول اما لو صلى يعتقد انه على طهارة ثم بان بعد الصلاه انه محدث هذا لا تقس هذه على هذه بثياب نجاسه هذه مسألة، وأنا محدث لست متوضئا لست متطهرا هذا شيء وناخر من صلى وهو ثم يعتقد انه على طهاره ثم بان بعد الصلاه أنه محدث وان او أنه لم يغتسل من الجنابه فان عليه أن يتطهر ويعيد باجماع اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول اخرجه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تقبل صلاه أحدكم الى احدث حتى يتوضا متفق عليه والله ولي التوفيق السؤال التالي سؤال من فلان من الرياض يقول رجل صلى الصلاة وبعدها بفترة وجد في ملابسه نجاسة هل يعيد الصلاه علما بأن الصلاة قبل خمسه اشهر الجواب اذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبرائيل وهو في الصلاه ان في نعله قذرا ولم يعد أول الصلاه وهكذا لو علمها قبل الصلاه ثم نسيها فصلى فيها ولم يقرئ إلا بعد الصلاه لقول الله عز وجل لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أن الله قد استجاب هذا الدعاء قال قد فعلت رواه مسلم في صحيحه اذا انا اصلي وجدت نجاسة إن امكنني التخلص منها تخلصت وان لم يمكنني فا اخرجه ثم استانف وما معنى استانف يعني يبتدئ الصلاة من الأول وليس معنى الاستئناف الاكمال بعض الناس يقول استانف يعني يكمل لا استانف يعني يبدا من الاول تعرفون في في حديث ابن عمر وانهم يزعمون أن لا قدر وان الأمر انف ما معنى انوف مستأنف يعني هكذا بدءه ليس ليس هناك شيء سابق السؤال التالي في اثناء صلاتي مسست ابنتي الصغيرة التي لم تبلغ 7 سنين وكان عليها بول فاصابت بالبلل على ثيابي وجسدي فما حكم صلاتي الجواب إذا كنت لم تعلم بذلك إلا بعد الصلاه فصلاتك صحيحة وهكذا من صلى وفي ثوبه او بدنه نجاسه فنسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاه فان صلاته صحيحة لقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الله عز وجل قال نظا سبحانه وتعالى قال قد فعلت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه دخل في الصلاة ذات يوم وفين عليه قدر فاخبره جبرائيل بذلك فخلع عليه واستمر في صلاته ولم يعد أولها فدل ذلك على أن الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاه حتى سلم وفي حق من نبه عليها أثناء الصلاه فازال الشيء الذي فيه نجاسه كالنعل والعمامة والبشت هذا البشت ولا ذلك والله ولي التوفيق امم اشرب هل بالبلد لا هذا بالبلد طيب وانا ايضا كمت شخص يصلي وهو يصلي انكشفت عورته ماذا يصنع شخص وهو يصلي انكشفت عورته ما حكم صلاته ان اوجه باسمه إن إن انكشفت عورته في الصلاة فسترها بسرعة اكمل صلاته ولا شيء عليه ان انكشفت عورته في الصلاة فسترها بسرعة اكمل صلاته ولا شيء عليه طبعا انكشاف عورته هذا قد يكون بان يبينا جزءا من فخذه مثلا في حق المراه أن يبينا مثلا ولو جزء من يدها في اي مكان هكذا معروف في الصلاه الا الوجه والكفين في الصلاة اليس كذلك فاذا انكشف شيء من العوره وستر مباشره فالصلاه صحيحه اما إذا انكشف جزء من العورة ولم يستر لم يقطع ستره فحينئذ تكون صلاته ماذا باطله يكون الصلاه باطله وعليه ان يستر عورته ويستأنف الصلاه طيب نعم كنا تفونا نقول تكملون قبل ما شاء الله اذا انتهينا من هذه المسائل يكون لنا فر لاملاء من هذه الاسئله يكون لنا فر اي رجوع للاملاء المسائل التي تتعلق بهذا ان شاء الله بارك الله انا احد الاخوه يقول إذا ثبت أن الانسان تسبب في قتل نفسه بالدخان هل تجوز الصلاة عليه لو هو إذا قتل نفسه مباشرة تجوز الصلاة عليه معتكاده كبيرة عظيمه واثما عظيمه فانه يصلى عليه قادر نفسه من المسلمين يصلى عليه نعم قد يعرض امام ما أو الحاكم يعني مثلا شخص ما يقتدى به عن الصلاة عليه زجرا لامثاله لكن فرض كفاية على المسلمين الصلاة عليه بل هذه المساله تذكر حتى في كتب الاعتقاد للفرق بين اهل السنة والخوارج لان اهل السنه لا يكفرون من قتل نفسه بخلاف الخوارج يكفرون من قتل نفسه فذا يروي البخاري رحمه الله على أنه يصلى على قادر nafsi